موسوعه ا ل ر ن ا ل ل س ي م للعلوم الاسلاميه د ي ي ن إ ك وإياك نعبد ن ت ع ي ن اهدنا ص ا ل س ت صراطا ل you <imitation> you <laughs>